قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ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 سيارة فأرسلوا واردهم فأبلادا وهو قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ دَحْشٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ امْرَأَتُهُ أَكْرِمِ مَثْوَاهُ عَسَأَ أَن يَفْعَلَ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا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 نَادَى الرَّعَشَ دَهُ آتَيْنَاهُ حُكْمَهُ وَعِنَّا وَكَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ